ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم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 قل ان الموت الذي تفررون منه فانه ملاقيكم قل ان الموت الذي تفررون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده ثم تردون الى عالم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 ايها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من ومن قل ما عند الله خير من ومن التجارة والله خير الرازقين